لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين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 لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئن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 لآكلون من شجر من زطوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرف الهين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 ذكر جزاء الأبرار أصحاب اليمين وقال سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين هذا تفتيم لشأنهم قالوا اصحاب اليمين هذا مبتدا ما أصحاب اليمين خبروا وهذا من باب تفخيم لشانهم وبيان علو منزلتهم في سدر مخضوض اي انهم مستقرون في سدر مخضوض والسدر هو الشجر المعروف في الدنيا شجر طيب معروف ولكنه كثير الشوك ولكن سدر الجنه مخضوض يعني ليس فيه فيه شوك سدر مخضود بمعنى انه ليس فيه شوك كما في سدر الدنيا وقيل مخضود مملوء بالثمر ولا مانع من العصفين ان يكون خاليا من الشوك وأن يكون مملوءا بالثمر ثمر الطيب و طلح المنبوذ ظاهره انه الطلح المعروف في الدنيا وهو شجر ذري كبير ومرتفع تستظل به الناس وتاكل البهائم من ورقه فهو شجر طيب ينتبع به الناس في الدنيا الجنة فيها طلح طلح منبوذ منبوذ يعني كثير الثمر قد مضبط بالثمر وقيل المراد بالطلح هنا الموز شجر الموز واللب اللبن منبوذ كثير الثمر من اسفله إلى أعلى <تصفيق> طالح منبوض وظل ممدود ظل يستظلون به ممدود أي ليس له نهاية ولا يتخلله شمس كما في الدنيا ممدود يعني لا يزول كما يزول ظل الدنيا ويعقبه شمس وحرب كما قال تعالى وهو الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكن ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قضبا يسيرا فما قضل الدنيا يزول وينسخ بالشمس أما ظل الجنة فإنه دائم وممدود ممدود بمعنى أنه واسع وممدود بمعنى أنه لا يزول دائم ولا يزول كما قال جل وعلا أكلها دائم وظلها وكلها دائم وظلها دائم وقد جاء في الحديث الأحاديث الصحيحة أن في, الش... أن في الجنة في شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام ما يقطعها هذا شجرة واحدة كيف بي الشجر الكثير فيها في جنة كلها ظل لا يرون فيها شمسا ولا زماريرا وظل ممدود وقد جاء في الحديث أنه مثل ما بين مثل الظل الذي بين الذي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا أطيب ما يكون في ظل الدنيا وهو الذي مد الظل يعني ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس وظل ممدود وماء مسكوب لا مسكوب شجر متنوع وظل منتدى وما تكامل النعيم ما ليس راكدا بل هو مسقوط يعني يصب ينصب من أعلى فيكون فيكون بذلك لذة للأسماع الماء الذي يجري و ينصب يكون له بهجه له منظر منظر بهيج وماء مسكوب يعني مصبوغ منصب دائما وابدا ماء مسكوب وفاكهة كثيرة الفاكهة ما تفكه به النفوس وتتلزل وفاكهة كثيرة كثيرة لا تنفد ولا تنقطع لا مقطوعة ولا ممنوعة وذلك بخلاف فاكهة الدنيا فإنها تنقطع تأتي في وقت ثم تنقطع في وقت آخر. ففاكهة الشتاء تنقطع بالصيف، فاكهة الصيف تنقطع بالشتاء. أما فاكهة الجنة فإنها لا تنقطع بل هي دائمه ولا ولا تقل أو تنفد إذا أخذ منها مثل فاكهة الدنيا. إنها لا تنفد. كل ما أُخِذ منها شيء صار في مكانه شيء يخلقه لا مخطوعة ولا ممنوعاً لا تمتنع عليهم مثل فاكهة الدنيا فإنها قد تمتنع إما في الشجر كن الشجر صعب المنال ولا يقدر عليه كل الناس وإما بأن يسيطر عليه أحد ويمنع الناس منهم فاكهة الجنة لا شيء يمنعه لمن أرادها لا أحد يمنعها ممن أرادها لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوع فرش على السرر مرفوع هي يجلسون عليها ويجلسونها ليست مثل فرش في الدنيا تكون على الأرض تكون على الغبار على الشوك على الحصى على بل هي مرفوعة التي عليها أصحابها ولا يعلم وصها إلا الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّا إِنْ شاء. هذا ذكر الأزواج أزواجها للجلة انها أَنْشَأْنَاهُنَّا الضمير وإن يرجع ما سبق ذكر عن سبق ذكر لي <تصفيق> للنساء فاين مرجع الضمير قالوا انه يوخذ من قوله فرش مربوعه لانه معلوم ان الفرش تكون عليها الزوجات تكون عليها الزوجات إنا إن أنشانا انشاء إن شاء فنساء الجنة ينشئهن الله جل وعلا من غير استيلات كما في الدنيا فإن نساء الدنيا من طريق الاستيلات وأما نساء الجنة فإن الله ينشئهن إن بدون ولادة. وإنشانهن إنشاء كأكيد أي من غير ولادة وهذا يشمل الحور العين ويشمل المؤمنات من نساء الدنيا فإن المؤمنات الدنيا من نساء الدنيا ينشئهن الله أبكارا العجائز في الدنيا من المؤمنات تعود ابكارا يوم القيامة فجعل هن أبكارا عربا عرب جمع عروب وينحسنا التي لا يوصف قسنها وجمالها أترابا أي في سن واحده سن أهل الجنة ذكور والإناث الثلاث والثلاثين سنة وهذا غاية ما يكون من الشباب والقوة فسنة للجنة واحد أتراب يعني بعضهم ترب للآخر في السلم لا يتفاوتون في الأعمار كما في الدنيا جعلناهن أبكارا والبكر هي التي لم يسبق أن طمحت كما قال جل وعلا لم يطمحهن إنس قبلهم ولا جانب وايضا البكاره تبقى ولو استمتع بها زوجها فإنها لا لا تكون طيبا بل تبقى بكرا كل ما تا وجدها بكرة أبكارا هذا بخلاف نساء الدنيا فإنها إذا وطئت زالت بكارتها وقلت الرغبه فيها أما نساء الجنة فلا تزول بكارتها أبكارا عروبا يعني حسناوات فالمرأة العروب هي الحسنى أترابا أي متساويات في السن فيما بينهن ومتساوية في السن مع زوجها فلا تكون الزوجة في الجنة أكبر من زوجها أو أصغر ولا يكون الزوج كذلك أكبر ولا أصغر بل سنهم واحد ودائم ما يتغير ولا يحرمهم. دائما كذا أترابا لأصحاب اليمين هذه زوجات أصحاب اليمين وهم الأبرار هذه اوصافها الجارم المجرور في قوله لأصحاب اليمين وين يتعلق قالوا يتعلق بأنشأناهن انا إنشأناهن إن لأصحاب اليمين الجار والمجرور تعلق بأنشاءناهن وقيل متعلق بقوله أترابا أترابا لأصحاب اليمين يعني مساويات لهم مساويات لهم في السلم لا يكفرنهم ولا يصفرنهم فهن أتراب لهم كما قال جل وعلا وكواعبا اذكارا أتراب عربا اترابا لاصحاب اليمين ثم بين ثم بين من هم او ماذا يكون اصحاب اليمين قال ثله من الاولين وثله من الاخرين اي جماعه من الاولين من اول الامم وثله من الآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الثلتين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثله من الأولين أي من أول هذه الأمة وثله من الآخرين أي من آخر هذه هذه الأمة. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. <تصفيق> هما ذكر جزاء أصحاب الشمال لأنه ذكر بأول السورة الأصناق الثلاثة السابقون الأول السابقون السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال ذكر جزاء السابقين وذكر جزاء أَصْحَابِ اليمين ثم ذكر جزاء أَصْحَابِ الشمال أَصْحَابِ المشانه أَصْحَابُ الشمال ما اصحاب الشمال هذا مبتدا وخبر والمراد به التهويل من شانهم وما ينتظرهم من الجزاء والعياذ بالله والعذاب اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال تنويث بهم في سموم في سموم وحميم السموم هو, هو الهواء الحار الذي يدخل من مسام الجسم بشدته شدة حره وحميم مراد به الماء الحار هذا شرابهم شرابهم الحميم العياذ بالله سموم وحميم وظل ظل من يحموم ظل من يحموم هو ظل الدخان دخان جهنم وظل الذهب المختلط بالدخان يكون له ظل لكنه ظل والعياذ بالله ليس فيه راحة مثل ظل الجنة ظل ممدود بل هو ظل عذاب والعياذ بالله ولهذا قال لا بارد ولا كريم لا بارد لمن يستظل به مثل ظل الجنة ولا كريم أي حسن المنظر كل شيء يكون جيدا يقال كريم كل شيء من الأشياء يقول إذا كان جيدا فإنه يقال كريم كما قال صلى الله عليه وسلم لمعان وإياك وكرائم أموالهم أي جيد منها فهذا الظل ليس هو باردا استريحون فيه ولا يقل حره عن حر عن حر الشمس والعياذ بالله ليس فيه راحة وليس هو بهي المنظر إنما هو قبيح المنظر لأنه دخان في لا بارد ولا كريم ثم ذكر السبب الذي الذي أورثهم هذا الجزاء ان الله جل وعلا حكم عدل يجزي الناس لاعمالهم فيجزي المسيء بجزاء السيء ويجزي المحسن بجزاء الحسن هذا عدله سبحانه وتعالى ويزيد المحسنين من فضله يزيدهم من فضله وأما الكفار إنهم يجزيهم بأعمالهم فقط ولا يعذبهم على شيء لم يعملوا ذكر سبحانه السبب الذي عورثهم هذا المصير إنهم كانوا قبل ذلك أي في الدنيا كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين مستغرقين في الطرف يعطون أنفسهم ما تشتهي ولو من الحرام فهم مترفون والمترفون هم الذين يعادون الرسل وما رسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها فأكثر من يعاد الرسل هم المترفون لأنهم لا يريدون التحول عماهم عليه من الترف الرسل يأمرونهم بالعمل الصالح والعبادة والجهاد والصيام، لا يريدون هذا يريدون أن يبقوا مترفين والعياذ بالله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فصاروا في الآخرة معذبين زال هذا الترف الذي انشغلوا به عن اتباع عصر وانشغلوا به عن العمل عن العمل الصالح كانوا في الدنيا مشغولين في لهوهم وملذاتهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون ولا يقومون الليل ولا يعملون الأعمال الصالحة لأنها لا تتناسب مع الطرف أما أهل الجنة الله جل وعلا قال فيهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبلا ساري هم يستغفرون وفي أموالهم حق بالسائل والمحروم أما هؤلاء فكانوا مترقا لا يتحركون في العمل الصالح ابدا ولا يتركون الحرام وما فيه ملزاتهم لا يتركون الخمر لا يتركون الزنا لا يتركون الربا لا يتركون الاعتداء على الناس وأخذ أموالهم تسلط عليهم يريدون أن يترفوا أنفسهم واتبع الذين ظلموا ما اتركوا فيه وكانوا مجرمين فتكون العاقبة والعياذ بالله سيئة أما المؤمنون وإن تعبوا في هذه الدنيا في العبادة والطاعة وكفوا عن محارم الله فإنهم يتنعمون في الآخر إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فهذا فيه ذنب الطرف وأن الإنسان لا يتره نفسه ولا يستغرق في الملذات وإنما يعتدل والذين إذا أنفقوا لم يسرهوا ولم يقتروا كان بين ذلك قوام وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنهم لا يحب المسردين هؤلاء استغرقوا في الترف في وظنوا أنه ليس هناك بعث ولا حساب كذبوا بالبعث كذبوا الرسل وغرتهم الحياة الدنيا واطمع بها ولم تأتي الآخرة لهم على بال انتقلوا إلى الآخرة وهم على هذه الحالة ليس معهم عمل والعياذ بالله الا إلا الشر فهذا جزاء ولا يظلم ربك أحدا فالله يجل الإنسان على عمل وعلى نيته وقصده فلا يعذب من لا يستحق العذاب ولا ينعم من لا يستحق النعيم لأنه سبحانه حكم عدل إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون يعني يداومون على الحنف والحنف هو الاجر الحنف العظيم يداومون على الذنوب والمعاصي ولا يتوبون إلى الله لا يتوبون الى الله بل يصرون على ذلك والعياذ بالله بخلاف المؤمن فانه وان اذنب وان عصى فانه يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا يصر على ذنبه ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون ان يصب في المؤمنين اما الكفار فانهم يصرون ويداومون على كفرهم يستغرقون الدنيا كلها في الكفر والشرك بالله والمعاصي والترف وينسون الآخرة فلا يحسبون لها حسابها كانوا يسرون على الحنث العظيم قيل المراد به الشرك والكفر لأن الشرك هو أعظم الذنوب والكفر هو أعظم الذنوب وهم يصرون عليه ولم يتوبوا إلى الله من الشرك ويطيعوا الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يدعونهم إلى الخير بل يعصونهم استمرارا على ما هم عليه من الكفر والشرك والاستغراق في الشهوات المحرمه ويلفهم للذنوب والمعاصي فلم يبق لهم جزاء عند الله الا العذاب والعياذ بالله ولا يظلم ربك احدا وانما تجزون ما كنتم تعملون كانوا يسرون على الفلك العظيم اما لو انهم تابوا الى الله تاب الله عليهم قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لو تابوا ولم يسروا لتاب الله عليهم. هذا فيه تحذير من الإصرار على الذنب، والحس على المبادرة بالتوبة قبل أن يموت الإنسان وهو على ذنبه، فيوافي ربه به إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. اولئك يتوب الله عليهم فأولئك يتوب الله عليهم إذا ثابت وبادر بالتوبة تاب الله عليهم كانوا يسرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ينكسرون البعث ويعجزون الله عز وجل على البعث انه يعيد العظام والتراب الى اجسام حيه والى انسان سوي بعدما كان ترابا وعظاما نخره ا اذا كنا عظاما نخره قالوا تلك اذن كره خاسره قال من يحيي العظام وهي رميك لحيها الذي أنشأها أول مرة فهم يجهدون قدرة الله سبحانه وتعالى ويعجزونه في حين أنهم يعترفون أن الله خلقهم أول مرة ترهم وليس ألتهم من خلقهم فيقولون الله سبحان الله الذي قدر على ايجادكم من العدم ألا يقدر على اعادتكم هذا في نظر العقل أن من قدر على البداء, البداء قدر على الاعاده هذا بأولى من أولى. جهة العقل دليل عقلي وكانوا يقولون إذا كنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون استفهام إنكار ينكرون هذا أئنا لمبعوثون استفهام استنكار والعياذ بالله ويظنون أن الله لا يقدر على إعادتهم من التراب والعظام النفرة أئذا كنا عِظَامًا، أئذا كنا ترابا وعظاما أئنا لم ثُمَّ ثم قالوا الْأَوَّلُونَ آباؤنا الأولون أن لماتوا من زمان يَقْدِرُ عَلَى الله يقدر على عادتهم. هذا اغرب عندهم البعث الاولين والامم الماضيه التي مضى عليها قرون وهي في التراب تحت الارض لا, لا يمكن ان تعود او اباؤنا الاول فاعاده ابائهم الأولين أغرب عندهم من اعادتهم هذا في التكليف والعيال بالله او اباؤنا الأولين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيبه قال قل إن الأولين والاخرين لمجموع أول الخليقة وآخر الخليقة كلهم يبعثهم الله جل وعلا ويجمعهم جميعا في صعيد واحد قل الاولين الأولين والآخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم اذا اراد الله بعثهم اذا اراد الله بعثهم عند قيام الساعه بعثهم هم يقولون ائتوا بابائنا الاولين تحدون الله جل وعلا في الدنيا يقولون اتوا ابائنا الاولين ان كنتم صادقين الله جل وعلا اخبر ان هذا له موعد أن هذا له موعد إذا جاء فإن الله جل وعلا يبعث الأموال أما انه يبعثهم قبل هذا الموعد الله جل وعلا لا ينم لا يخلف وعده فهم يتحدون الله جل وعلا لأنه كان هذا صدقا فيأتي بآبائنا الأولين نشاهدهم يشوفه الله لا ياتي بهم قبل الموعد الذي حدده سبحانه ولا يغير كونه على من أجل تحدي فلان وعلان، ما يغير نظامه سبحانه ونظامه نظامه في الكون ومعاده من أجل استنكار خلان وعلان، أو آباءنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون اباؤكم اللي تقولون أو آباءنا الأولون، وأنتم تجمعون يوم القيامة. لا فرق بين متقدم و... ومتاخر إلى ميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة لا يتقدم ولا يتأخر عن وقته وعن سنة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون فهو لا يغير سنة من أجل تحدي الكفار أو فلان أو علان إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون أيها الضالون عن الحق المكذبون للرسل لاكلون من شجر من زقوم شجر من زقوم كريه المنظر كريه الطعم وهو شجر النار والعياذ بالله شجر النار لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون يصيبهم جوع يصيبهم جوع ويضطرون انهم يأكلون من الزقوم والعياب بالله ولا يأكلون أكلا يسيرا بل يملؤون بطونهم زيادة في العذاب بالله لا من شجر من زقوم فمالئون منها البطون الذي يأكل يحتاج الى الشراب نعم يشربون يشربون منها الحميم والحياة لا أكلون من سجل من زقوم فمالئون منها المطوم فشاربون عليه على هذا الأكل من الماء الحميم الشديد الحراعة وإن وي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن يشهو الوجوه ليس الشراب وساء مرتفع فشاربون عليه من الحميم يضطرون انهم يشربون لانهم يلف... تلتهب بطونهم تلتأب بطونهم بالنار والزقوم فيحتاجون الى اغفاء حرارته بالماء يجدون ما يجدون ماء الا الماء الحار يشربون منه سقوا ماء حميما فقطع امعاها لكن يضطرون الى الشراب فشاربون عليه من الحميم ولهم شرب يسير شاربون شرب الهيم الإبل العطاش الإبل إذا عطشت وردت الماء فإنها تشرب ماء كثيرا فالكفار في النار مثل الإبل العطشه التي وردت على الماء ولو كان حارا وخميما يصرون إلى هذا فشاربون, علي... فشاربون شرب الإيم قال جل وعلا هذا نزلهم أي ضيافتهم ضيافتهم إذا قدموا على الله جل وعلا وهذا من باب السخرية بهم هذا نزلهم يوم الدين يعني يوم الحساب ليس لهم نزل سوار أما المؤمنون الله جل وعلا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا شوف الفرق بين النزلين هؤلاء في جنة الفردوس وهؤلاء في الجحيم صلى الله عليه هذا نزلهم يوم الدين يوم الحساب وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وهذا عملهم الذي قدموه لأنفسهم هل يليق بعدل الله أن يجزيهم جزاء المحسنين وأن يسوي بينهم وبين المحسنين لا لا يليق بعدل الله وحكمته أن يسوي بين الكافر والمسلم وبين المؤمن والمنافق لا يليق بعدل سبحانه وتعالى بل هو يجزي كلا لعمله ولا يظلم أحدا هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى توفيق لما يحبه ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم الله إليكم الوالد يقول السائل كما فهمنا من تفسيركم بأن السابقين أعلى منزلة من أصحاب اليمين وسؤالي هو أليس السابقين هم أصحاب اليمين بمعنى أنهم يأخذون كتابهم باليمين حالهم كحال أصحاب اليمين فلماذا يسمى هؤلاء أصحاب يمين رغم تشابه حالهم مع السابقين الله فرق بينهم الله فرق بينهم وان كانوا يأخذون كتابهم بايمانهم الله جل وعلا فرق بينهم وأهل الجنة درجات أي سؤال درجة واحدة نعم اللهم صلّا عليهم الوالد يقول السائل تقدم معنا في الظل الممدود أنه ظل دائم فهل يعني هذا أنه أن هنالك شيء يستظلون منه؟ ها؟ يقول فهل يعني هذا أن هنالك شيء يستظلون منه؟ يقول الحسنى عليهم ذكرتم في الظل الممدود أنه ظل دائم فهل يعني هذا أنه؟ ظل دائم يا نعم اللي جاين هذا الله اللي قال ظلها دائم نعم. عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما معنى تأويل القرآن نعم. يقول ما المراد بتأويل القرآن تفسير المراد بتأويل القرآن التفسير هو يراد به ما يؤول إليه الخبر في المستقبل نعم عليكم سمحت الوالد يقول السائل إذا احتملت الآية أكثر من معنى ولا منافاة بينهما فهل تحمل الآية عليهما جميعا أم يتم الترجيف بين تلك المعاني إذا احتملت الآية عدة معاني كلها صحيحة فالآية تريد الجميع ومن فسر احتمال فإنما فسر ببعض ما تدل عليه ببعض ما تدل عليه والاختلاف هذا يقولون اختلاف تنوع وليس اختلاف تضال نعم صلى الله عليه الوالد يقول <تصفيق> ما حكم المواظبة على قول صدق الله العظيم بعد نهاية كل سورة لا دليل على ذلك هو بدعة ملاجمة صدق الله العظيم بعد التلاوة هذا لا دليل عليه فهو بدعة لما ابتدعه متأثر حتى صارت كأنها آية من القرآن صارت كأنها آية من القرآن وليس لهذا هذا لا. نعم. أصل الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ورد في بعض التفسير أن المقصود بقوله تعالى ثلة من الآخ ثلة... من الآخرين أهل السودان فما صحة هذا القول. ما علي؟ أنا ما أدري منهم على السودان نعم. أصل الله عليكم سمحت الوالد يقول. وهل السودان, السودان هم الآخرين؟ ها؟ هل السودان هم الآخرين يعني حوهم الصائرين ولا من غمر ما دري عن هذا نعم أحسى الله إليكم سماعة التلوارد يقول السائل هل صحيح أن حواء عليها السلام خرجت من ظلع آدم عندما كان في الجنة نعم هذا في القرآن خلق منها زوجها خلق منها زوجها جاء في الحديث أن الله خلقها من ظلع من ظلع آدم نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الزوجة التي في الدنيا تكون زوجة لزوجها في الجنة ورد أن أن إذا كان لها عدة أزواج طلقوها أو ماتوا عنها فإنها تخير تختار أحسنهم اخلاقا تختار يوم القيامة أحسنهم خلقا نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الإنسان أن يتخيل النعم التي في الجنة ويتوقع أنها على شكل معين خاصة إذا كان ذلك دائما مع أن الجنه فيها ما لا عين برأة ولا أذن سمعت؟ ما في الجنة على نوعين النوع الأول ما له نظير في الدنيا مثل السدر والطلح والفواكه والرمان والنخيل والأعناق. هل له نظير في الدنيا ولكن ما في الآخرة يختلف يختلف عنه إله كثيرا النوع الثاني ما ليس له نظير في الدنيا ولا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا ألا تعلم نفس ما أخي لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون نعم. صلى الله عليه الوالد يقول السائل إذا كانت الحور العين خلق جديد خلقا جديدا غير نساء الدنيا أعدهن الله لرجال الجنة فماذا أعد الله للصالحات من نساء الدنيا إذا دخلنا الجنة أزواجا أعد لهن أزواجا من أهل الجنة نعم السلام عليكم سماح الوالد يقول السائل ما وجه استنباط ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح واضح أن الله مرأوا إذا جاء نصر الله أن يسبح بحمد ربك ويستغفره وهذا عند نهايته أجلين صلى الله عليه وسلم نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل هل الحور العين هن المؤمنات الصالحات من نساء الدنيا أم أنهن خلق جديد نساء الجنة على قسمين من الحور العين التي جعلهن الله في الجنه خلقهن والقسم الثاني من من المؤمنات من الآدميات الآدميات المؤمنات يعيدهن الله يوم القيامه ابكارا ويكونن من ازواجه اهل الجنه نعم الله عليكم وسلم لا جاء في هذا ان امراه عجوزا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له طلبت منه أن يدعو الله أن يدخلها الجنة فقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز يمزح معها يمزح معها فالمرأة تكدرت فقرأ عليها صلى الله عليه وسلم هذه الأن إن شاءناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أكرا أنهن يدخلنا الجنة على هذه السفر ولا يدخلها عجائز على, على شكلهن نعم أحصل الله عليكم الوالد يقول السائل هل يفهم من قوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مفرفين هل يفهم من هذه الآية النهي عن التوسع في المساكن الواسعة والمراكب المريحة وأنواع المأكولات حتى لا يقع الإنسان في الكرف المنهي عنه نعم نعم يؤخذ منها ان الانسان لا يتوسع بالملذات لان إذا توسع الملذات تكاسل عن الطاعات وبردت همته عن الطاعات فينبغي أن يتوسط في وسط خير بين الاشراف وبين التقتيل والبخل توسط الانسان كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين كل وشرب والبس من غير سرط ولا مخيله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل قرأت في بعض التفاسير من الأقوال في أصحاب اليمين أنهم خلقوا عن يمين آدم وأصحاب اليسار من خلقوا عن يسار آدم. الله هو أعلم؟ قيل, قيل الذين عن يمين العرش قيل هم الذين عن عن يمين العرف الله اعلم نعم سماحة الوالد يقول السائل هل يؤخذ من قوله تعالى وكواعب أترابا أن أفضل الزواج أن يكون الرجل وزوجته في سن واحدة نعم لكن هذا في الجنة ما في الدنيا ما يتيسر لك أنت يسر لك أن تحصل واحد تنهلك في السن تجد واحد أكبر أو اصغر ولا ينظر انك تجد واحده مساويه لك في السن ولا يلزم من كونها مساويه لك في السن انها تلائمك أيضا نعم أحسن الله عليكم سمح فالوارد يقول السائل ما المراد بقول أهل اللغة متعلق وهل لا بد لكل جار يقول احصى عليكم ما المراد بقول أهل اللغة متعلق وهل لا بد لكل جار ومجرور من متعلق نعم لا بد الإشجار والمجرور من متعلق نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يصح أن أهل الجنة تكون أطوالهم على طول أبينا آدم عليه السلام وهو ثلاثون مترا في السماء مترا ستون براعة في السنة جنة ما بقى متر ولا سنتي ولا... نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل في قوله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين يقول كيف نجمع بين هاتين الآيتين الجمع بين هاتين الآيتين الإنسان لا يستغرق في الملذات وإن كانت مباحة فلا يستغرق فيها لأنه من يستغرق فيها يخرج إلى المحرمات النفس ما تقنع بشيء ايذا اثرت بالملذات واعطيت كل ما تشتهي تطاولت الى المحرمات اجعل بينك وبين الحرام فاصلا من المباح لئلا تطمع نفسك نعم ولأن لدي. الشبع والري والتشاهي يكسل كسل عن الطاعات كسل عن الجهاد في سبيل الله كسل عن الصيام كسل عن قيام الليل نعم السلام عليكم سمحت الوالد يقول السائل من هم اصحاب الابرار والمقربون ومن هم افضلهم يقول السلام عليكم من هم اصحاب الابرار يا اخي هذا كانه ما حضر الدروس وش نعمل به المقربون هم الذين عملوا ادوا الواجبات تجنبوا ادوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات هؤلاء هم السابقون والمقربون المقتصدون والابرار هم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات تركوا المحرمات هؤلاء هم المقتصدون وهم الابرار الظالمون لانفسهم هم الذين عندهم ايمان وعقيده صحيحه لكن يفعلون شيئا من المحرمات يفعلون شيئا من المحرمات التي دون الشرك هؤلاء ظالمون لأنفسهم فالعمة على ثلاث طبقات ظالمون لأنفسهم ومقتصدون وسابقون نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل يمكن لصاحب الكبائر أن يكون من المقربين إذا تأهل الله إذا كان بالله أما إذا كان باقي على الكبائر التي دون الشرك هذا ظالم لنفسه أو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى أو آباؤنا الأولون ما نعوذ أو في هذه الآية الاستنكار الاستنكار تصريبون الآباء الأولين اللي مضى عليهم قرون فصاروا رميما أن الله يعيدهم. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل المعلم أن يذكر أحوال يوم القيامة للطلاب الصغار بالتفصيل أم يكتفي بالإجمال خاصة؟ المعلم يا إخواني درس الطلاب المقرر ولا يخرج عنه. إذا رسم المقرر وشرحهم إياه ويكتفي هذا من أما أنه يطلع عن المقرر يصير واعد ويصير سياسي ويصير مؤرخ ويصير ما يصلح الأولى طلاب يكون تدريس يكون تعلمهم المقرر حتى يتدرجوا في العلم لا ضيع الوقت في تخرج عن المقرر هذا هو المطلوب من المدرس نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يقول ما المراد بهذه الآية؟ مرات يؤمنون بتوحيد الربوبية ويسلكون توحيد الألوهية، وهم أهل الجاهلية. وكذلك من شابههم من القبورين فإنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ويسلكون بتوحيد الألوهية. وقد يكون بعض المؤمنين يكون بعض المؤمنين فيه شيء من ذلك. يكون عنده شرك أصغر شرك أصغر مع أنه مؤمن وموحد ولذلك لما رأى حليفة بن اليمان رضي الله عنه رجلا لبس خيطا من الحمى أن يتقي به الحمى قطعه رضي الله عنه وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يريد بذلك الشرك الأصغر قد يكون في الإنسان توحيد وعنده شيء من الشرك الأصحار نعم صلى الله سماحة الوالد يقول السائل بعض الناس يشربون الماء الحار يزعمون أن فيه فوائد للجسم فهل فعلهم هذا يكون فيه تشبه بحال أصحاب الشمال يسألون الأصد عن ذلك يسألون للطبة عن ذلك إذا قرروا لهم ماء حار من باب العلاج فهم أهل الفن وأهل الخبرة نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى وظل ممدود مع أن الجنة ليس فيها شمس فما المراد بذلك هذا هو معناه أنها ليس فيها شمس والمدود معناه ليس فيها شمس لا يرون فيها شمسا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوهها تدليلا فأخذ معنى ممدود أنه ليس فيها شمس نعم لأن الشمس كان ستقبل نعم أحسى الله سماحت الوالد يقول السائل ذكر بعضهم أن الخلاف الواقع في تفسير قوله تعالى يقول أحسى عليكم ذكر بعضهم أن الخلاف الواقع في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء أنه الجماع أو أنه مجرد الملامسة وعد ذلك من اختلاف التضاج فهل هذا صحيح؟ اختلاف التضاد لا ما من, ما من اختلاف التضاد يقول هذا كذا ما من اختلاف التضاد الايه تحتمل تحتمل ان المراد به اللمس بشهوه ويحتمل ان المراد به الجماع ودلالتها على ان المراد به الجماع ارجح اما ان التضاد لكن هذا لا يحسن هذا لا يحسن الكلام احسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل إذا كان الرجل يصلي من الليل ويقرأ السورة فتختلف عليه الآيات. إذا كان يقول حسنا إذا كان الرجل يصلي من الليل ويقرأ السورة فتختلف عليه الآيات. هل يقرأها ثم بعد السلام ينظر إليها أم أنه يتعدها إلى غيرها وبعد السلام ينظر فيها؟ لا يقرأ الآيات التي لا يضبطها. يقرأ الآيات التي يتقن حفظها. ولو من الصور القصار لا يقرأ آيات لا يحسن حفظها ثم يضطرب ويتشوش أثناء صلاته وفي قيام الليل لا مانع أن الإنسان يقرأ من المصحف لكان لا يغبط القرآن ويريد انه يأتي على القرآن كله في ليالي قيام الليل فإنهم يقرأ من المسحف أمانا من ذلك لا. السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل ينتشر عند بعض العوام في بلادنا أن سورة الواقعة من فضائلها أن تقرأ قبل المغرب وايضا تقرأ قبل النوم وذلك لأنها تمنع من الفقر فهل ذلك صحيح؟ والله ما علم شيء هذا ما علم دليل على هذا التحديد قبل النوم وأنه لا علم قبل المغرب يحتاج إلى دليل صحيح الذي يقول هالكلام جيد دليل عليه دليل صحيح. نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إني معلم في أحد المدارس وفي طابور الصباح يقوم أحد الطلاب بقراءة بعض أذكار الصباح ويقوم الطلاب بالترديد خلفه بصوت مرتفع فهل هذا الفعل صحيح لي مشاكل هذا أه طابور على لي مشاكل لكن قراءتهم القرآن أكثر من قراءتهم الأغاني و أحسن من قراءكم الأغاني والأناشي كون نقرأون القرآن بشكل أحسن واخر نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل عندنا في سكن الجامعة أحيانا لا يؤذنون الأذان الأول لصلاة الجمعة وعندما سئل عن ذلك قالوا بأنه ليس واجب بل سنة بأنه من فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه ذلك صحيح؟ نعم عثمان بن عفان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين هو ثالث الراشدين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعبروا عليها بالنواجد فلا ينبغي ترك الأذان الأول لأنه سنة لأنه سنة سنة عثمان بن عثان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين وهو سنة بشهادة في النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجوز التهوين من هذا الاذان كان بعضهم يقول بدعه بعضهم يقول هذا بدعه وياتي به العثمان مبتدع ويقولون تراويح عشرين ركعه ابتدعها عمر فعمر مبتدع ما يقفون عند الحد والعياذ بالله ولا يوقرون الصحابه ولا يوقرون الخلفاء الراشدين ويزعمون انهم علماء وأنهم أهل سنة وهم ما يعرفون السنة انهم من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وكون هذا بعد في الجامعة جامعة الإمامة والجامعة الإسلامية هذا أشد لأن المفروض ان هؤلاء يعلمون الناس السنة فكيف هم يرزحدون فيها ويتفقونها نعم <تصفيق> السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل بعدما تبت من المنهج التكفيري اصبحوا يعادونني وآخر ما فعلوه حاولوا التعدي علي وعلى والدتي فأخبرت الجهات المختصه فلم يحصل إلى الآن أي شيء ووالدي الآن يريد أن يخرجني من الرياض وأن يقطعني عن دراستي علما يا سماحة الوالد اني الآن خاطب وأصبحت مؤذنا فما رأيكم في أن أفعل؟ وكذلك المجتمع أصبح يتهرب مني ولا يريد الجلوس معي فما هو الفعل الصحيح الذي أفعله عليك بالصبر والاحتساب وملازمة في دروس العلم وملازمة صلاة الجماعة والجمعة مع المسلمين وإن شاء الله أن الله سيجعل لك فرجا ومخرجا وما أظن أنك ما تجد أحد منه من أهل الخير تجلس معهم وتصاحبهم اهل الخير كثيرون موجودون ولله الحمد ويرقبون التائب في التوبة ويساعدونه على التوبة إنما إن كان هنا أحد ينفر فهم أهل الشر وهؤلاء لا عبره بهم ولا نظر إليهم نعم حسنا الله إليكم سماحة الوالد يقول تقول السائلة أنا طالبة بالصف الرابع فهل يجوز لي أن أهدي معلماتي السواك والأشرطة والكتب الدينية النافعة من باب الدعوة إلى الله تعالى لا يجوز للطالب أن تهدي للمعلمة لأن هذا لا يدخل في الرشوة لأن المعلمة ستميل معها تنحاز معها فلا تهدي لها شيئا إلا بعد التخرج نعم أو تهدي لمعلمات اخريات لا تدرس عندهم تهدي لمعلمات ليست من من تلم تتتلمن عليهم أما المعلمة وابتطلاتها الطالب والطالبة لا يهدون لهم شيئا لأنها ما يدفل في الرشوة نعم السلام عليكم المعلمة تدعينها وانت طالب المفروض في المعلمة العكس أنها هي التي تدعو الطالبات وتربي الطالبات هذا هو المفروض وإن كانت المعلمة ليست كذلك فلا يجوز أن تكون معلمة نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لأحد أن يتقصد مسجدا من المساجد وينقي فيه كلمة بغير إذن الإمام أو يستغل تغيب الإمام في صلاة الظهر ويحضر لإلقاء كلمة فيه يجب التقيد بالأنظمة والكلام الكلام في المساجد له نظام من فلا يجوز لاحد ان يتخطاها ويتعداها يفتح على نفس باب المسؤوليه وقد يغذى وقد يضايق لا يفتح على نفسي هذا الباب يمشي مع الطرق الصحيحه نعم صلى الله عليه وسلم الوارد يقول السائل ما الرد على من يقول بوحده الوجود ما تحتاج على باطل من اصل الوجود ينقص إلى مخلوق وخالق هي الوجود ينقص إلى مخلوق وخالق وقد رد شيخ الإسلام المكي على هذا في مجموع الفتاوى رد عليه غير غيرهم من العلماء راجع ردودهم على الوحدة الوجود نعم صلى الله عليه وسلمت الوالد يقول السائل ما حكم قول حقا لا إله إلا الله بعد صراط المؤذن من الأذان أو الإقامة سيادة التأكيد هي يكفي لا إله إلا الله لكن إذا قال حقا أو من باب التأكيد فلا باب استجادة إن شاء الله نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد تقول السائلة إنني مريضة بتسمم في الدم وفي كل يومين تقوم بغسل دمها وتظل هذه الأجهزة فيها ما يقارب خمس أو ست ساعات وقد تفوتها صلاة الظهر أو صلاة المغرب وهي بين أمرين إما أن تصلي هذه الصلاة وهي على حالها والدم يدخل ويخرج منها في هذه الأجهزة فتؤمي بالركوع والسجود وهي غير مستقبلة للقبلة وإما أن تؤخرها حتى يخرج وقتها فتجمعها مع العصر أو العشاء والسؤال كيف تصلي وهي على هذه الحال؟ هذه مريضة يا أبي أنا مريضة والمريض يباح له الجن <تصفيق> فإذا دخلت في العملية قبل دخول الوقت وقت الصلاة الأولى دخلت العملية قبل دخول وقت الصلاة الأولى فإنها توثرها وتصليها مع ما بعدها جمع تقديم. وإذا كان العكس دخل وقت الأولى قبل أن تدخل عمليا فإنها تجمع جمع تقديم تصلي الأولى وتجمع إليها الثانيه جمع تقديم وهذه مريضة يباك لها الجمع والحمد لله نعم السلام عليكم سمحته الوارد يقول السائل هل يجوز تسميه المرتبه الرابعه من مراتب القدر من مراتب القدر وهي الخلق بالتقدير كيف السلام العلماء نقول ما قالوه بانهم أعرف منا وادرى منا لا يعدلون من عندكم ما قالوه لأنهم إحصل الله عليكم الوالد يقول السائل بعض الموظفين في الشركات تتكفل الشركة بعلاجهم عن طريق التأمين الصحي يقول إحصل الله عليكم بعض الموظفين في بعض الشركات تتكفل الشركة بعلاجهم عن طريق التأمين الصحي فما حكم استفادة موظفيها من هذا التأمين التأمين من, من الموظف نفسه يوقد انه لا الشركة التجارة ف... إن كان الشريفة تدفع هذه يعتبر من راسده من فقوق عليه كأنه من الراس أما إذا كان يقضل منه فلا يجوز هذا لأن هذا تأمين تجاري نعم السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك بعض الدعاء من يفضل وضع تمارين رياضية للنساء مساء في المدارس فما رأي فضيلتكم يقول هناك بعض الدعاء من يفضل وضع تمارين رياضيه للنساء مساء في المدارس فما راي فضيلتكم هناك من يدعون الى الكهر ويدعون الى الضلال ويدعون الى الفسق فلا تستغربوا من يدعون الى هذه الامور لكن عليكم بالثبات على الحق وعليكم بالدعوه الى الله تحذير النساء والرد على من يقول هذا أما أنه يوجد من يدعو إلى هذا من يدعو إلى من هو شر من هذا من الكور والضلال والفسر والانحراف نعم أحسن الله عليكم سماحة الوارد يقول السائل ما موقف الشاب المسلم من بعض الأشخاص الذين يشككون في أمور المسلمة مثل حرمة الغناء وحلق اللحية وإسبال الثياب مع قلة علمهم ودينهم وهؤلاء قد يختلط بهم الإنسان في عمله أو غير ذلك عليك أن توزع الأجوبة أهل العلم وكتب أهل العلم في تحريم هذه الأشياء والأشيطة التي تصدر عن أهل العلم في تحريم هذه الأشياء لأجل تضاد شر هؤلاء نعم حصل الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل عندي ابن يبلغ من العمر يقول حصل الله عليكم عندي ابن يبلغ من العمر ثماني سنوات عندما أطلب منه أن يصلي يقول صليت وأنا أعلم أنه لم يصلي والسؤال هل أجبره على الصلاة وهو يقول أني صليت نعم تعيد الأمر بالصلاة تأكد عليه تعيد أمر بالصلاة ترغب ترغب بالصلاة هل مجرد أمر ما دام دون البلوغ يكفي مجرد دون العشر ما دام دون العشر يكفي مجرد الأمر وتؤكد عليه ترغب في هذا حس على هذا نعم السلام عليكم سماحه الوالد تقول السائله هل زوج اختي محرم لي وهل يجوز لي مصافحته لا زوج اختك ليس محرما لك ولا تجوز لك مصافحته لانه اجنبي منك اجنبي منك وان كنت تحرمين عليه ما دامت اختك معه وان تجمع بين الاختين لكن هذه هذه الحرمة لا تقتض المحرمية حرمة لا تقتض المحرمية نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل يقول بعضهم في تفسير قوله تعالى فاتوا حرثكم أن ناشئتم أن هذا يعني الاتيان من القبل أو الدبر لكن مع القبل يكون الوضع في القبل في أي جهة ما كان أما يعطاها من الدبر هذا كبير من كبائر الجنوب لازم يكون في صمام واحد وهو القبل نعم السلام عليكم سماحت الوالد يقول السائل في كتابكم حفظكم الله الملخص الفقهي ذكرتم في أحكام الشجاج وكسر العظام أن الحكومة معناها أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الديا يقول لم أفهم هذه العبارة ما المراد بها خلف الله إذا لم تفهم يا خلف الله راجع الكتب الفقه هذه ما هي من عندي هذه من كتب من كلامه للعلم راجع الشروح راجع حتى تفهمه نعم أحسن عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا كان هناك جار شيعي رافضي وتوفي نعم. يقول أحسن عليكم إذا كان هناك جار شيعي رافضي وتوفي أحد والديه فهل يجوز لنا نحن الجيران أن نقوم بتعزيته والله هذا مشكلة يعني تعزيته في, في من هو مثل هواشة منه لا يعزى لا يعزى به ولا عن يدعى للميت وإنما لو قيل له هو هداك الله و يسر أمرك ونحو ذلك يدعى له للحي فقط ولا يدعى للمنين يدعى له بالهداية يدعى له بقبول الحق أو يدعى له بالرزق هذا قد يكون أخذ أما الدعاء بالمغفرة لا لا, لا السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل المطلقة طلاقا رجعيا وهي حامل هل تعتد ثلاثة أشفر أم أنها تعتد حتى تضع الحمل؟ الحم. إن وضع الحمل. قال تعالى: وأولاد الأحمال أجلهن أي وضعنا حمل فلو طلقها وهي حامل ثم بعد خمس دقائق ولدت رجت من العذب. وأولاد الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل. عندما يفعل الإنسان ذنباً يندم على فعله ويستغفر الله منه، ولكنه لم يعزم على عدم العودة. نعم. يقول أحسن عليكم عندما يفعل الإنسان ذنباً يندم على فعله ويستغفر الله منه، ولكن لم يعزم على عدم العودة. لم يعزم على عدم العودة. ما ترى؟ أذن معناه ما ترى؟ إذا كان ما عزم على تركه. وينوي العوده اليه او ما تاذيه تختل شرط من شروط توبه والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه